واذمل من كلم ترى قد طعيني يا حبيب الله واذمل من كلم ترى قد يا حبيب الله وَأَحْسَنُ مِن كَلِمٍ تَليدٍ نَسَاءُ قُلِقْتَ مُبَرَّأًا قُلْتُ مُبَرِّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ قُلْتَ كَمَا تَشَاءُ يا رسول الله أدمي الصلاة على الحبيب محمد أدمي الصلاة على حبيب محمد فقبولها حتم بغير ترددين أعمالنا بين القبول ورندها إلا الحبيب محمد الصبح بدأ من طلعته الصبح بدأ من طلعته والليل دعجى من وفراته فقر الرُّسُلَ فَانْدَلَنُوا عُولَ فَقَرَّ الرُّسُلَ فَانْدَلَنُوا عُولَ أَهْدَى سُبُلًا الصبح بدا من طلعاتي والليل تجاوز من وفراته والليل تجاوز من وفراته كنز الكرام الله مولى النعيم الله كنز الك شريعته هذه الأمام شريعته الصبح بدا من طلعته الله الصبح الله بدا من طلعته والليل دجا من غفرته والليل دجا ساعت الشنجرون نطق الحجرون ساعت الشنجرون الحجرون شق القمر باشارته شق القمر بعد صبح بعد من طلعتي والليل تجا من وفرتي والليل تجا من وفرتي نلنا الشرف والله عافانا لنلنا الشرف والله عَمَّن سَلَفَى مِنْ أُمَّتِهِ عَمَّن سَلَفَى مِنْ أُمَّتِهِ الصبح بَدَى مِنْ طَلِعَتِهِ الصبح بَدَى مِنْ طَلِعَتِهِ والليل تجاء من وفرتي حضراته والرب تعاله لحضراته الصبح بعد من طلعاته من طلعاته والليل دجا من غفرته والليل دجا محمدنا الله وسيدنا الله فمحمدنا الله وسيدنا الله فالعز لنا لنا لإجابته فالعز لنا لإجابته الصبح بدى من طلعته الصبح بدى